Sømmer Allah for dem, Rabbana wa nakalham. I bismillah, ma sha Allah. Der er ingen kraft, Allah. Allah. Alle Allah. Allah. لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله الخير كله بيد الله إلهنا إلهنا إياك نقتصد بأمالنا وعليك نثني بصنوف أقوالنا وإليك نرجع في جميع أحوالنا وعليك نلح في طلبنا وسؤالنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Allahumma akfinna sharr al'a'yun, Allahumma akfinna sharr al'a'yun, wa akfinna sharr a'chabihah. Allahumma apfazna wa ahlina wa dzuriyatina. من كل عين معجبة نظرت الينا ولم تقل ما شاء الله اللهم إنا نستدفع بك كل عين نظرت فبلدت عقلا وضيعت علما وسحقت ذكاء وأمرضت جسدا وعطلت عضوا وفرقت مالا وغيرت حالا وشوهت جمالا اللهم أَبْرِدْ حرها وأبطل أثرها وأزل عنا ضرها وأذاها اللهم hafaznā min alwasāwis wa alamham, wa min nazārat alshayṭān wa alasqām, wa min alarāq wa siyil alahlam, wa min alarāq wa siyil تررت حاسد و الحسد واحفظنا من أن نحسد في نعمة من نعمك اللهم يا شافي يا معافي اللهم اكفنا واهلينا وزوجاتنا وزرئاتنا ومنازلنا الحقود واكفنا اللهم كفنا كل من يفرح لحزننا اللهم يا الله اللهم اكفنا كل من يفرح لحزننا ويحزن لفرحنا اللهم لا تجعلهم لنا صاحبا اللهم لا تجعلهم لنا صاحبا ولا جارا ولا قريبة وكفنا وكفنا وكفنا كل من أظهر لنا حبا وأضمر لنا ضرا وأضمر لنا ضرا اللهم احمينا وبلادنا وبلاد المسلمين اللهم احمنا جميعا من شر السحرة والساحرة من شر السحرة والساحرات اللهم إنهم قد أفسدوا على الناس معايشهم اللهم إنهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد إلى هنا إلى هنا نسألك وأنت في عليائك اللهم لا تجعل لهم في أرضنا مسكنا ولا في قلوبنا مكانا، اللهم سلّط شياطينهم عليهم، وكفنا ضرهم، وكفنا ضرهم، وكفنا ضرهم، ولا ترنا وجوههم، ولا ترنا وجوههم، اللهم أنزل في هذه الليلة رحمتك. على كل مبتلا بسحر أو عين أو حسد اللهم اكتب لهم الشفاء اللهم اكتب لهم الشفاء اللهم, لهم الشفاء اللهم طهرهم أرواحا وجسدا اللهم اشفهم شفاءا تا وخص منهم والدينا وخص منهم والدينا والحاضرات والحاضرات والحاضرين والحاضرات اللهم ومن رأنا ومن أمن على دعائنا اللهم اجعل هذه الليلة آخر عهدهم ببلائهم آخر يراعدين ببلاء اللهم اسعدنا واسعدهم بشفائهم اللهم جمّلنا وإياهم بالعافية حتى نهنأ وإياهم بالمعيشة إلى هنا نعيد أنفسنا ووالدينا وأولاة أمرنا ومن نحب بكلماتك التا كل شيطان وهم ومن كل عين لام اللهم إننا نتوسل إليك نتوسل إليك طلبا في الشفاء طلبا في الشفاء من غير ضر من غير ضر يا الله اللهم من كان في هذا الجمع ومن بين ثنايا هذه الصفوف يشكو إليك سحرا O mæssen, o øjen, o o اللهم اشفنا وشف أهلنا نطلبك العافية نطلبك العافية نطلبك العافية فإنك على كل شيء قدير. برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم شيخنا اللهم ارحم شيخنا زائد بن سلطان اللهم ارحم شيخنا مكتوم ومن انتقل إليك من حكام الإمارات اللهم يا الله اللهم انزل حفظك وشفاءك على رئيس الدولة خليفة بن زايد اللهم وفقه ونائبه وولي عهده وحكام الإمارات وزينا وإياهم بعفوك وعافيتك زينا وإياهم بعفوك وعافيتك والعتق من نيرانك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على النبي الأمين. الله